بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 ya ay yehanes, utkuro nüme't Allah'e aliyum. Hel min kalicin gair Allah yuzukum min al semai ve alb. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سور فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات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 وَمَكْرُ اُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا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 و ما يستوي البحران. هذا عذب فرط سائغ شرابه وهذا مالحنجاج ومن كلن تأكلون لحما طري وتستخرجون حليه تلبسونها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 إيَشَاء يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْمَوْتَى إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إن أنت إلا نذير جئناك بالحق بشيرا ونذيرا وان منمته الله خلا فيها نذير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 Alam tara Allah anzele min as-samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratan mukhtalifan alwanuha wa min al-jibali alwanuha busud ومن الناس والدواب والنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور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 فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه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 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤاء ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور Alâli ahlâna dar al muqâmeti min fâzlîhi, la yemessün والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صَالِحًا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلَ رَايْتُمْ شُرَكَانًا تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أما تيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضًا لا غرورا، إن الله يمسك السماوات ول الأرض أن تزولا، ول إنزالتها إنمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا.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 ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ جَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا